قل أُوحي إليَّ أنه استمعن فر من الجن فَقَالُوا إِنَّا سَمَعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى رُشْدٍ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولذا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 فأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشم أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشذا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِضْدَدًا وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفس لهم فيه ومن يغرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا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 قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليغلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا